حسين قتيل بوعد الطفوق وناحت عليه عيون السيوط حسين قتيل بوعد الطفوق وناحت عليه عيون السيوط حبيب السماء Kädeti, häviämisämme. يا häviämisämme. حبيب السماء Kädeti, häviämisämme. Kädeti, عليه Kädeti, häviämisämme. Kädeti, شاينن لقته لو بواجه الطهور وانا احد على حبيب السماء حبيب, حبيب السماء سليب البداي. ما شاء الله حبيب السماء سليب البلد وانا احد خضيب الشاي بيطاها خضيب الشاي بيطاها على وساي <تصفيق> و <تصفيق> حسين صريح بشيب خضيب ونحر قطيع بحد المواضي حسين صريح بشيب خضيب ونحر قطيع قضى في العراء سليم الرداء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 سماء حبيبو السماء سليب الردائي حبيبو السماء سليب الردائي وانا عليه الاستاذ الشاعر مهدي جناح الكاظمي سلاما والسمعات تبكي حسين نون واح هو حسين هلا هلا اللي هو ما O Allah, <laughs> Hussein on sari, beshay bin Khadib, wnahrin qati, bhad al-mawazi. Hussein on sari, beshay bin في on kaksi eri kuvaa. Tämä Alhamdulillah. <Reformen> Alhamdulillah. في Kiitos ستبقى شموس وتسعى إليها منه أبات النفوس وهذه جراحي ستبقى شموس وتسعى إليها أبات النفوس لتحيي عزائي Saliibu al-ridai Laituhi Laituhi Azaah Fedua fedua Saliibu al-ridai Walaahad حبيب السماء يا حبيبو السماء سليل من بس يا أكمل هالقصيدة. أروح لك خدمتك حسين ال dala faqadanya dhaya ma hadjifiqi ida shirna wa furqana wa qailaylika ستبقى شموس وتسعى إليها أبات النفوس وهذه جراح ستبقى شموس وتسعى إليها أبات النفوس لتحيي عزائي سليب الردائي لتحيي تحيي فدوا فدوا فدوه لك احكي سليم ورجاله ولاحت عليه علي. ما شاء الله ايون الزيول حسين قتيلا حسين قتيلا رواد الطفول أوه. ولاحت عليه ايون الزيول حسين حسين حسين حسين و انا على الله ya sha ليخضر فيها جديب الضمير ويبقى حسين عليها أمير ليخضر فيها جديب الضمير ويبقى حسين عليها ما شاء الله أمير العبائة سليم الرداء أميرة أميرة البحائي. ما شاء الله سليم الرداء وناحت عليه Qatimun Husseinun Qatimun al وصار طيف الفله الضامي عصابت ما اقتلى الصبر عصابت ما اقتلى الصبر صار ختطيف لغي أصابت اصابت ما تلاش صبري ولوعه زي نبي Oseenun yonadi, vo la min mujin, vo la min mujin. Oritu elkitabi, uhiidun gribri. Oseenun yonadi, vo la جريح النداء سليب الرداء جريح النداء سليب الرداء وناحت عليه اخش وناحت ما شاء الله حسين قتيل Ma sha Allah, ma sha Allah. صار خي ما اقتلص ما صفاتك وعين المصطفى الجليل وعي وريث الكتاب وحيد غريب حسين ينادي ولا ولا من المجيب يا عمي وريث الكتاب غريب حسين ينادي جريح ندائي سليب الردائي جريح ندائي وناحت, وناحت عليه حيون السيوم حسين قتيل Hossein Hosseinon samai